بسم الله الرحمن الرحيم الافلام راى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير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 ولئن قلت بَعْدِ مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين, كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أَخَّرْنَا عنهم العذاب إلى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ ليقولن ما يحبسه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 ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن, ليقولن ذهب السيئات عني إِنَّهُ لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا, أن يقولوا لولا أُنْزِلَ عليه كنز أَوْ جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه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 ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقرعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا, يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قُوَّةً إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء امرنا نجينا هدى والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ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 اَمْرُؤُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ ربك هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ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 قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمه فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا الد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا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 فَلَمَّا ذَهَبَ عن إِبْرَاهِيمَ الروع وَجَاءَتْهُ البشرى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لحليم أَوْاهُم مُّنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ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 انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاريها سافلها وامطرنا عليها حجاره, وأمطرنا عليها حجارة من سجير منضود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 بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم